فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تنكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله واهل التقوى واهل المغفره بسم الله الرحمن الرحيم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 بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا فاتبع قرانه உம் இலன